محمد هو كمالكي أحمد رب الله خير مالكي صليا على الناجه المصطفى وآله المستجرين الشرفا وأستعيل الله الفيحية نقاسدنا مبيا مبيا طريب الأنصر لدي الله di dimu Saya suka Let <laughs> me.